إلى ma bu fi ti mirwan bi fu wa na se وَالْأَرْضُ a dat للmo جَنَّتِنَا نَارٌ حَصَّبَتْ سَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَجَنَّتِنَا نَارٌ حَصَّبَتْ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ الذين ينفقون في السر ذين ي في السَاء والضراء وَلكَ ظمين don't so Hold Hold قد خلت من قبيل وإِنَّهَا لَمِنَ اعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء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 لا قل الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولا قل You see. مَنْ يُرِيدَ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُتِيهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِيدَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُتِيهِ مِنْهَا وَذَنَاجِرِ الشَّكِرِ Vmaz o yoşi Hello! يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْ